أيهما يسبق الآخر، الليل أم النهار؟ هل تعرف معنى فالق الإصباح؟ وما مدى رقة طبقة النهار؟ فالق الإصباح وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم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 على أن الليل والنهار آياتان من آيات الله تشهدان لهذا الخارق العظيم بطلاقة القدرة وببديع الصنعة وبإحكام الخلق ويربط ربنا تبارك وتعالى دائما في محكم كتابه بين تبادل الليل والنهار وحركات كل من الأرض والشمس والقمر لأن تبادل الليل والنهار مرتبط ارتباطا وثيقا بهذه الأجرام السماوية القريبة إلينا القمر والشمس ودوران الأرض أمامهما أو معهما فالارض تدور حول محورها أمام الشمس دورة كاملة واحدة في زماننا لتتم آه يومها آه الذي يتقاسمه ليل ونهار وهذا الليل في زماننا يصل طوله إلى حوالي, حوالي 24 ساعة وكان في القديم يعني أقل من ذلك بكثير لأن سرعة دوران الأرض حول محورها كانت أعلى بكثير من معدلاتها الحالية الأرض الآن تجري في مدارها حول الشمس وتدور حول محورها أمام الشمس ونتيجة لهذه الدورة المحورية يتبادل النور والظلام على نصف الأرض بطريقة مستمرة ونحن نرى في هذه الصورة الجميلة فهي صورة حقيقية مأخوذة من الفضاء نرى ضوء الشمس يجلي نصف الأرض المواجه للشمس بنور النهار كما ينعكس على نصف القمر المواجه للشمس بنور القمر والكون من حول الأرض والشمس في ظلام دامس فالأصل في الكون الظلام والنور نعمة يمن علينا بها ربنا تبارك وتعالى في كل يوم مع دوران الأرض حول محورها أمام الشمس والسبب في نور النهار تشتت أشعة الشمس الواصلة إلينا في نطاق الغلاف الغازي السفلي أو الجزء السفلي من الغلاف الغازي للأرض فيتشتت هذا الضوء وتتشتت موجاته من الضوء المرئي حتى يتجلى لنا هذا النور الأبيض الجميل الذي نتمتع به في فترة النهار ومع دوران الأرض حول محورها ينسحب النور من طبقة النهار ليعمه الظلام وينسحب الظلام بالتدريج في الجهة المقابلة ليعمه نور النهار ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى في صورة الأنعام يصف ذاته العلية بأنه فالق الإصباح فيقول رب العالمين فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ثم يختم ذلك أو يخدم هذا القرار إلهي بقوله عز من قائل ذلك تقدير العزيز العليم ف... فما الذي يفلق؟ يعني تعبير عجيب أن يصف ربنا تبارك وتعالى ذاته العلية بأنه فالق الإصباح أشرنا في حلقات سابقة وأشرنا في مطلع هذه الحلقة أيضا إلى أن الأصل في الكوني الظلام وأن النور طبقة رقيقة لا يتعدى سمكها مائتي كيلو تعم نصف الأرض عن مؤجرة الشمس وفي هذه الصورة نرى أحد رواد الفضاء بعد أن ارتقى إلى أكثر من مئة كيلومتر فوق مستوى سطح الأرض وهو محصن بحلته الفضائية ولولا ذلك لهلك بفعل الأشعة الكونية وبدرجات الحرارة العالية وبنقص الأكسوشين وبوجود غازات ضارة في طبقات العليا من غاز غازي نراه ومن تحته هذا الخيط الأزرق الرقيق الذي يعم نصف الأرض نواجد شمس طبقة رقيقة للغاية لا يتعدى سبقها مائتي كيلومتر بعد أن يتجاوزها رائد الفضاء يرى الكون في ظلام دامس وأشرنا إلى أن القرآن الكريم أكد على هذه الحقيقة في آيات قرآنية كثيرة يقول فيها ربنا تبارك وتعالى وآية له الليل نسلخ منه النهار ويقول رب العالمين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون فالشمس تظهر لنا بعد تجاوز طبقة النهار الرقيقة تظهر لنا قرصا أزرق في صفحة سوداء نتيجة لأن غالبية الأشعة التي تنطلق من الشمس بفعل الاندماج النووي في داخلها أغلبها لا يرى أيضا الإنسان لا ترى والحزمة المرئية حزمة ضئيلة للغاية تخرج مندمجة مختلطة مع باقي أمواج أمواج الكهروماناتسية فلا ترى في صفحة السماء ولكنها ترى في نطاق المائة كيلومتر السفلى السفلة من الغلاف الغازي للأرض فحينما يقول ربنا تبارك وتعالى فالق الإصباح ماذا يفرق ظلمة الليل تعتري نصف الأرض البعيد عن الشمس والسماء لها ظلمة فتلتقي ظلمة السماء مع ظلمة الأرض ويفرقها ربنا تبارك وتعالى بطبقة النهار فنحن نرى هنا ظلمة الليل في الجانب الأسفل من الكرة الأرضية غارق في ظلام دامس الظلمة على سطح الأرض سمى ليل الأرض والظلمة من حولها ليل السماء فتلتحم ظلمة ليل الأرض مع ظلمة ليل السماء ولا يفلق ذلك إلا نور النهار هذه الطبقة الرقيقة من النور التي يكونها لنا ربنا تبارك وتعالى بتشتت وانعكاسات أشعة الشمس على جسيمات الغبار وجزيئات الهواء وقطيرات الماء في المائتي كيلومتر السفلى من الغلاف الغاز فيفلق ليل الأرض عن ليل السماء، والذي قال فالق الاصباح، ولا يقدر على ذلك إلا رب العالمين الذي قال ذلك تقدير العزيز العليم القادر الحكيم المحيط بكل شيء رب السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما ومن فيهما، فذلك يقول رب العالمين فالق الاصباح، وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. الليل جعله ربنا تبارك وتعالى فترة هدوء وراحة وسكون واسترخاء وتأمل وعبادة يحتاجها كل كائن حي فلا يمكن لأي كائن حي أن يستمر يقضا منتبها نشطا على مدى الاربع والعشرين ساعة لابد لكل حي من حاجة إلى الراحة الإنسان والحيوان والنبات والمشاطات الحيوية بالليل عند كل كائن حي تختلف عنها تماماً بالنهار فالإنسان بالليل عنده ساعة حياتية تدرك لحظة الاظلام فتبدأ الأوامر من المخ إلى الغدد الخاصة في جسم الإنسان تأمرها بإفراز عدد من الهرمونات التي يحتاجها جسم الإنسان والتي لا تفرز إلا بالليل ومنها هرمون الميلاتونين على سبيل المثال وهو هرمون أساسي لاستمرارية حياة الإنسان وإلى سلامة جسم الإنسان وحمايته من العديد من الأمراض بعكس هذا تماما عين الإنسان عند إدراكها أو احساسها بأول طيف من أطياف نور النهار الأبيض يصدر المخ مراكز معينة في المخ تصدر إلى غدد الجسم أوامر بإفراز هرمونات أخرى يحتاجها الإنسان في فترة النهار. النبات في الليل يأخذ ثاني أكسيد الكربون فيأخذ الأكسجين ويطرد ثاني أكسيد الكربون. في النهار يأخذ من الجو ثاني أكسيد الكربون ويطرد الأكسجين. باقي الحيوانات لا تستطيع أن تحيا يعني على مدى الأربعين وعشرين ساعة يقظة. وإن كان ربنا تبارك وتعالى من طلاقة قدرته جعل في مخلوقاته من ينشط بالليل ومن ينشط بالنهار وجعل في مخلوقاته من ينام بالليل ويستيقظ بالنهار بنسبة للإنسان جعل ربنا تبارك وتعالى الليل سكنا وراحة واستجماما واسترخاء وتمليا وتأملا وعبادة وقياما وجعل النهار كدحا ونشاطا وجريا وراء المعاش المعايش وقياما بواجبات الاستخلاف في الأرض وإقامة لعدل الله فيها دفعا للظلم والجور وإحقاقا للعدل والقسط وإقامة لعدل الله على سطح الأرض حتى يكون النسان قد قام بدوره في هذه الحياة كمستخلف ناجح على سطح الكرة الأرضية فقال ربنا تبارك وتعالى فالق الإصباح وهي من صفات الذات الإلهية العلية لأنه لا يقدر على فلق ليل الأرض عن ليل السماء إلا رب العالمين ولا يتحكم في ذلك إلا رب العالمين بعلمه وحكمته وقدرته قال فلق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا والشمس أي من آية الله لأنها كتلة من الغاز هائلة للغاية يكثفها ربنا تبارك تعالى على ذاتها فمع الضغوط الهائلة في مركزها تبدأ عملية الاندماج النووي التي توحد بين نوى الغازات الخفيفة كالإدروجين لتنتج نوى ذرات أفقل في ذرات الهيليوم وتنطلق الطاقة هائلة عملية الاندماج النووي أربع نوى من نوى ذرات الإدروجين تتحد مع بعضها البعض لتكون نواه لذرة الهيليوم وكتلة الاربع نوى من الهيدروجين أعلى قليلا من كتلة نواه ذرة الهيليوم والفارق بين الكتلتين ينطلق على هيئة الطاقة والطاقة الناتجة من عملية الاندماج النووي أغلبها لا ترى أشعة جاما أشعة إكس الأشعة السينية الأشعة فوق المفسجية كل هذه يعني أشعات لا تراها عين الإنسان ثم تأتي حزمة ضئيلة من الضوء المرئي الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والبنفسجي والحزمة تحت الحمراء والشعة تحت الحمراء لا تراها عين الإنسان ثم تأتي بعد ذلك موجات الراديو وهي موجات تقاس بالكيلومترات ولا يمكن لعين الإنسان أن تراها لذلك يعني لو لم يجعل لنا ربنا تبارك وتعالى هذه الحزمة الضئيلة من ضوء الشمس المرئي ما كان ممكن للحياة على الأرض أن تستقيم لأن كل صور الحياة على الأرض تنشط كل صور الحياة النباتية والحيوانية والإنسية تنشط على أساس من هذا القدر المحدود من طاقة الشمس التي تصل إلى الأرض فذكر ربنا تبارك وتعالى الشمس في آيات كثيرة وأنزل صورة باسمها وأقسم بها وهو الغني عن قسم بد أن تكون الشمس يعني جرما سماويا هاما للغاية بدونه ما كان ممكنا للحياة على الأرض أن تسدقين قال الشمس والقمر حسبانا القمر تابع صغير للأرض يبعد عنا بمتوسط 384 ألف كيلومتر فيعتبر جار قريب جدا للأرض وحركة القمر بالنسبة لنا منضبطة انضباطا شديدا هذا التابع الصغير يدور حول محوره ببطء بنفس السرعة التي يدور بها حول الأرض فنحن معشر أهل الأرض نرى في القمر جمالا ونورا ينير لنا به ربنا تبارك وتعالى ظلمة الليل بمجرد غروب الشمس والقمر هذا التابع الصغير يدور حول الأرض بسرعة تقدر بحوالي كيلومتر في الثانية ليتم هذه الدورة في شهر كامل شهر يتطلع يعني طوله حقيقة بالنسبة للجوم 27 يوم ونصف ولكن بالنسبة لدوران الأرض حول محورها أيضا فيصبح لكي يعود القمر لنفس النقطة التي بدأ منها من على سطح الأرض يحتاج إلى يومين آخرين وبذلك تكون دورة القمر حول الأرض 29 يوم ونصف, أو تل... أو... 29 ونصف فيأتي في شهر 29 وشهر 30 يوم ولذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح الشهر هكذا وهكذا يعني يأتي مرة 29 يوم ويأتي مرة 30 يوم لأن كسر اليوم في حساب القمر يجبر بيوم كامل دورة القمر حول الأرض دورة منضبطة للغاية ولذلك نقول أن الشهر القمري من أعظم وسائل تقدير الزمن المنضبطة بالنسبة لأهل الأرض دورة القمر تتم في 29 يوم ونصف، ولذلك يأتي الشهر مرة 29 وعشرين ومرة 30، فنستطيع بدائرة الضوء، دائرة النور التي ترى على سطح القمر، ما تيجي لانعكاس أشعة الشمس عليه لأن سطح سطح القمر زجاجي، فيعكس ما يصل إليه من أشعة الشمس، دائرة النور هذه تحدد لنا يعني الشهر. وتحدد الشهر تقسيمه إلى أسابيع وتقسيم الأسابيع إلى أيام والذي يتابع مساحة دائرة النور على سطح القمر أو قوس النور على سطح القمر يستطيع أن يحدد اليوم القمري بدقة فائقة فالقمر ساعة منضبطة لأهل الأرض تحدد شهر الأرض القمري بدقة فائقة لأن القمر يجري في مدار حول الأرض يقدر طوله ب 42 مليون كيلومترا بسرعة كيلومتر واحد في الثانية تقريبا ليتم هذه الدورة في 29 يوم ونصف فيجبر الشهر مرة إلى 30 ويفقد نصف اليوم مرة يصبح 29 يوم هذه الدورة من أعظم الدورات المنضبطة بالنسبة لأهل الأرض ولذلك نؤكد دائما على أن الشهر القمري أكثر انضباطا وأكثر إحكاما من الشهر الشمسي الذي يجري عليه أجلب العالم اليوم دورة القمر حول الأرض تحدد لنا شهر الأرض القمر يجري مع الأرض أيضا في مدار حول الشمس ليتم هذه الدورة في سنة شمسية كاملة وسنة شمسية تقدر ب365 يوم وربع الاثنى عشر شهرا قمريا تتم في حوالي 355 إلى 354 يوم 354 إلى 355 يوم فهناك فارق عشرة أيام إلى 11 يوما ويتخيل بعض الناس أن هذا الفارق يعيب الصنع القمرية وهو في الحقيقة تأكير على أن هذا الكون ليس فيه ثبات إلا لله سبحانه وتعالى كل شيء فيه متغير وهي عقيقة من حقائق هذا الوجود الشهر القمري يقسم السنة القمرية إلى شهور متعددة بمنازل القمر طبعا اعتبرت هذه المنازل علامات على شهور الشمسية ولا بأس في ذلك ولكن نقول أن السنة الإسلامية ليست سنة قمرية فقط ولكنها سنة شمسية قمرية يحدد طول السنة دورة الأرض مع القمر في مدارها المحدد حول الشمس لتتم دورة كاملة في 365 يوم ربع وهذه الدورة نراها في هذا الشكل يعني كيف يدور القمر حول الأرض دورة كاملة في شهر قمري ونرى الشمس بشعاعاتها تنير وجه الأرض مواجه للشمس كما تنير دائرة أو قوسا على سطح القمر يرى للارض الأرض السنة الشمسية تنقسم إلى 12 شهرا بواسطة 12 دورة قمرية حول الأرض أو بـ 12 منزلاً من منزل من القمر بالنسبة للجوم السماء والربط بين السنة الشمسية والسنة القمرية دلالة على عدم الثبات وعلى حتمية التغير وعلى أن كل شيء في هذا الوجود يتحرك إلى وضع آخر وإلى صورة متجددة ويبقى الثبات في الكون لله الخالق سبحانه وتعالى نرى أيضا بمجرد طلوع الشمس آه نرى وضح النهار آه وهي نعمة يمن علينا بها ربنا تبارك وتعالى هذا النور الأبيض الجميل الذي يميز النهار هو نتيجة لتشتت أشعة الشمس على هباءات الغبار وجسيمات الغاز ويعني ما هذا الهواء من رطوبة فكثرت تشتت وانعكاس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 عندما يكون تكون الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة ويسمى هذا موقف موقف الاقتران ويدخل القمر في ظلمة ليوم أو ليومين ونتيجة لهذه الحركة يعني نميز ختام الشهر القمري من بداية شهر قمري جديد هذه الدورة دورة الأرض والقمر حول الشمس دورة منضبطة للغاية يتحدد بها سنة الأرض وهي سنة شمسية وتقسم هذه السنة الشمسية إلى شهور بدوره القمر حول الأرض وتقسم هذه الشهور إلى أسابيع وإلى أيام بقوس النور على سطح القمر أو بذائرة النور على سطح القمر ويتحدد ميلاد القمر من جديد بخروج القمر من لحظة المحاق إلى لحظة قوس الإنارة للهلال الوليد هذه الحقيقة تؤكد على أن دوره القمر حول الأرض ودوره الأرض والقمر حول الشمس وحقيقة تحديد بعدنا عن الشمس لأن هذه المسافة بيننا وبين الشمس 150 مليون كيلومتر تقريبا حددها ربنا تبارك وتعالى منذ اللحظة الأولى لخلق السماوات والأرض لأنه بناء على هذا التحديد كان طول سنة الأرض هذه المسافة 150 مليون كيلومتر حددها ربنا تبارك وتعالى لأنها هي المسافة المثلى للقدر الذي تحتاجه الحياة على الأرض من أشعة الشمس تدور الأرض حول محورها فيتبادل الليل والنهار والأرض تغرق في ظلام الكون وطبقة النهار طبقة رقيقة يفصل بها ربنا تبارك وتعالى ليل الأرض عن ليل السماء. فحينما تدور الأرض نرى النور ينتقل من منطقة إلى أخرى ليفصل ليل الأرض عن ليل السماء ويعم نور النهار الأرض ولا يبقى إلا ظلمة ليل السماء. هذه الحقائق تؤكد على أن الخلق لا يمكن أن يكون عشوائيا ولا يمكن أن يكون بمحض الصفة. ولكن كل شيء فيه تم بقدر معلوم وبحكمة بالغة وبقدرة فائقة وبعلم شمولي لأن علاقات هذه الأجرام مع بعضها البعض علاقات منضبطة انضباطا شديدا للغاية لو اختل بعض الأرض عن الشمس قليلا بالقرب مثلا لأهلكتنا حرارة الشمس أحرقتنا بالكامل أحرقت النبات والحيوان والإنسان ولو بعدنا قليلا لا تجمدنا وتجمدت الحياة من حولنا ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بتحديد هذه المسافة فيقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم والعلاقات هذه يعني نرى في هذه الصورة صورة حقيقية لمجموعتنا الشمسية عطار أقرب الكواكب إلى الشمس ثم الزهرة ثم الأرض وجار الأرض الأقرب القمر ثم المريخ ثم المشتري ثم زحل ثم يورانوس ثم نبتون وخلف الصورة بلوتو لأن الصورة مأخوذة من مسافة بين بلوتو وباقي المجموعة الشمسية هذه العلاقات تؤكد على أن الخلق السماوات والأرض تم بأحكام عجيب وبدقة فائقة كل في فلك يسبحون نرى هنا صورة المجموعة الشمسية كيف حدد ربنا تبارك وتعالى لكل كوكب من هذه الكواكب ولكل تابع من التوابع مداره الثابت الذي لا يتخلف عنه ولا يتوقف أبدا وهذه المدارات حددت بالنسبة لاحتياجات كل جرم من هذه الأجرام إلى قدر منطقة الشمس لو زاد لأفسد الحياة على سطحه ولو قل لا أضر بالنظام في مجموعة ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بهذه الحقيقة الكونية في آيات قرآنية كثيرة منها هذه الآية المبهرة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم ويعجب الإنسان لاستخدام تعبير فالق لماذا استخدم ربنا تبارك وتعالى هنا تعبير فارق فصل ليل الأرض عن ليل السماء بنور النهار شبهه بانفلاق بذرة النبات عندما ترتوي بالماء فتترطب غلاف البذرة أو القشرة كما, كما تسمى يترطب فتمدد ويزداد في الحجم ويبدأ الجنين الدقيق في داخل البذرة كثير من الناس يتخيل أن البذرة هي جنين النبات والبذرة حقيقة خيط رقيق للغاية لا يكاد يرى بالعين المجردة وما حوله هو غذاء للبذرة حتى ينمو الجنين ويلقي بجذوره إلى أسفل في الأرض فيتغذى من عناصر الأرض وتندفع ساقه إلى أعلى حتى يتغذى بهواء الشمس وببهواء الأرض وبطاقة الشمس فشبه ربنا تبارك وتعالى فصل ليل الأرض عن ليل السماء بطبقة النور بانفلاق البذرة حينما توضع في الأرض وتروى بالقدر الكافي من الماء فيجعل لها ربنا تبارك وتعالى القدرة على التشبع بالماء ويجعل لطبقة الغذاء المحيطة بالجنين القدرة أيضا على التشبع بالماء فتنتفخ ويزداد حجمها فتنفلق لتفسح طريقا سهلا للجنين الرقيق في داخل هذه البذرة لكي يمتد بنبتته إلى أعلى ويمتد بجذوره إلى أسفل فيتمكن من انتصاص عصارته الغذائية من ماء الأرض وعناصر الأرض مختلفة كما يمتد بسوقته الأولى إلى اعلى وبأوراقه الأولى فإذا تم له ذلك يكون قد استطاع أن يقوم باستمداد الطعام الذي يحتاجه من عناصر الأرض ومن ثاني أكسيد الكربون الجو ومن الطاقة الشمس، فيبني بذلك كله عملية الخلايا يبني جسده كما يبني أوراقه وثماره وزهوره واعطاه الله تعالى هذه القدرة الهائلة على تخزين الفائض من طاقة الشمس على هيئة راوض كيموية يربط بها ذرة الإدروشين التي يستخلصها من ماء الأرض مع عناصر الأرض المختلفة مع ذرة الكربون التي يستخلصها من ثاني قسي الكربون في الجو في سلسلة طويلة من الكربوهيدرات أولها السكريات بمختلف أشكالها وطعومها وتركيبها ويستمر ذلك إلى النشويات بمختلف صورها ثم إلى المواد السليولوزية السليولوزية المختلفة التي يبني بها خلاياه المتعددة لذلك شبه ربنا تبارك وتعالى انبفاق طبقة النور لتقضي على ظلمة ليل الأرض وتفصل ظلمة ليل السماء عن نور نهار الأرض شبه ذلك بانفلاق البذرة أو الحبة حينما تروى بالخضر الكافي من الماء لتخرج للحياة على سطح الأرض هذا التنوع العديد من ملايين الأنواع من النباتات بظهورها مختلفة وثمارها المتعددة حتى تكون اللبن الأولى من سلسلة الطعام على سطح الأرض هذا التشبيه كثيرا ما يشبهه ربنا تبارك وتعالى أو يضربه لنا ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه شبه امبات من الأرض بشق نور النهار لظلمة السماء عن أو محو ليل الأرض وفصله عن ليل السماء ويشبه ربنا تبارك وتعالى أيضا البعث بعملية الإنبات فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم كل بني آدم يبلى إلا عضبة واحدة هي عجب الذنب منها خلق وفيها يركب ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ينزل في يوم البعث ماء خاصا ينبت من كل مخلوق من عجب ذنبه كما تنبت البقلة من بذرتها هذه التشبيهات القرآنية المبهرة وهذه الأقوال النبوية الشريفة مما يؤكد لنا على أن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية بل هو كلام الله الخالق ويجزم بصدق نبوة هذا النبي الخاتم والرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم الذي أتم الله تعالى ببعثته النبوات وأكمل الرسالات ولذلك تعهد بحفظ هذه الرسالة الخاتمة في نفس لغة وحيها اللغة العربية وحفظها ربنا تبارك وتعالى كلمة كلمة وحرفا حرفة حتى تبقى شاهدة على الناس كافة إلى يوم الدين لأنه من العدل الإلهي أن الله تعالى لا يحاسب بغير إنذار وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا هذه الومضات القرآنية المبهرة عن السماء وما فيها من أجرام وما بها من ظواهر إذا استعرضناها في نور العلم نرى ما يؤكد على صدق القرآن الكريم في كل ما جاء به من هذه الإشارات الكونية ومن هذا الوصف للظواهر الكونية لأنه كلام الله الخالق ومن أدرى بالخلق من خالقه وإلى لقاء قادم إن شاء الله استودعكم الله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 قول ربنا تبارك وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر لا يستلزم أبدا أن يكون انشقاق القمر من حوادث او من علامات الساعة والسماء والطارق وما